يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا يا أيها الذين آمنوا آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم وسبق لنا مرارا وتكرارا إذا صدرت الآية بيا أيها الذين آمنوا وأن في ذلك إغراء وحث على الاستجابة للأمر الذي سيأتي بعد هذا النداء يا أيها الذين آمنوا لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين أولياء جمعوا ولي والولي هو الذي يتولى غيره بالنصرة والمعونة في هذه الآية ينهى تعالى عباده المؤمنين عن اتخاذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين يعني مصاحبتهم ومصادقتهم ومناصحتهم واصرار المودة إليهم وإفشاء احوال المؤمنين الباطنة إليهم لا تتخذ الكافرين أولياء من دون المؤمنين لا تتخذوا هذا نهي والنهي للتحريم وأن هذا الأمر حرام وكبيرة من الكبار وهو اتخاذ الكفار أولياء ومحبة الكفار الذين هم أعداء الله عز وجل وقد سبق مرارا لكن نعيد الآن نذكر بعض الآيات التي تدل على تحريم والاة الكفار وجعلهم أنصارا واعوانا وأخلا قال الله تعالى لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم او أبناءهم او اخوانهم او عشيرتهم اولئك كتب في قلوبهم الايمان وايدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم المفلحون نعم يعني ما يمكن لا تجد قوم يؤمنون بالله واليوم الاخر يودون من حد الله ورسوله ما يمكن إنسان يقول أنا أؤمن بالله اليوم الآخر يواد من حد الله ورسوله ابدا ابدا هذا يناقض الإيمان ولو كان أقرب قريب ولو كان من أقرب الناس ولو كان الأب أو الإبن أو الأخ أو العشيرة وقال الله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم انا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء وبدى حتى تؤمنوا بالله وحده إلى آخره وإبراهيم أؤمن بالاقتداء به ومن أعظم الاقتداء بإبراهيم ما فعله هنا الله أكبر تبرأ ممن؟ تبرأ من قومه بل تبرأ من أبيه إذ قالوا لقومهم اذ قال قوم انا برااء و منكم امما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيني وبينكم العداوه والبغضاء ابدا هذا الايمان هذا التوحيد كفرنا بكم يحرم ولاهه الكفار فكيف بمن يعين الكفار على حرب المسلمين وكيف بمن يعين الكفار على تعذيب المسلمين وكيف من يعين الكفار على اسرار المسلمين ويحبهم ويواليهم الى اخره والله المستعان ويقول الله عز وجل يا أيها الذين آملوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم هذا حكم الله هذا حكم الله ومن يتولهم منكم فإنه منهم وقد ذكر ابن عقيل الحنبل رحمه الله يعني مقياس لمعرفة الشريعة والناس قل لا تغتر بكثرة الحجيج وكثرة الناس في المذاج ضجيج الحجيج وكثرة الناس على باب المساجد وإنما انظر إذا أردت أن تقوم الناس يعني في معنى كلام له إذا أردت أن تقوم الناس فانظر إلى معاداتهم لأعداء الشريعة يعني انظر يعني ما هو موقف الناس من اليهود والنصارى والكفار وصدق رحم الله لو جاء لي هذا الوقت رأى العجب العجاب الناس تشجع الكفار وتشجع اللاعبين الكفار والفنائل الآن في المدارس فنائل الطلب عليها صور من صور الكفار ما تجد طالب إلا ما ندر إما صورة أو اسم كافر كافر يهودي أو نصاري أنا أنا أو من أو من النصارى يهودي أو من النصارى أو عدول الله عز وجل في المدارس أين أولياء الأمور أين الغيرة أين الدين ضعفة ضعف الدين كثير كثير جدا جدا وهذا مثال فقط غير الموالات الأخرى إذا كان الصغار هم الصغار صور اللاعبين الكفار وأسماء الكفار على فنائلهم وعلى ملابسهم ويتسمون بأسمائهم ويشجعونهم ويفرحون بفوزهم هذا يدل على ضعف الدين في قلوب الناس وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اباءكم وإخوانكم أولياء إن استحب الكفر علم ما نص آية واضحة لا تحتاج إلى شرح ولو كان أقرب الناس لا تتخذ اباءكم وأخوانكم اولياء استحبوا الكفر على الإيمان ولو كان أبوك أو أخوك إذا اختار الكفر على الإيمان ما فيه الكفر والإيمان والإسلام لا إله إلا الله هي اللي فرقت الناس إلى فريقين وحارب النبي صلى الله عليه وسلم قريش حاربها وأقام الحروب وفعل ما فعل بسبب, ماذا بسبب كفرها وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين فلا يجوز أبدا وإذلك في أول الصورة قال في أول الصورة المنتحنة يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو وعدوكم بدأ بذكر أن الكافر عدو لمن عدو لله تهييجا له تهيج يعني هذا الكافر الذي أمرت بمقاطعته وتحريم موالاته وأمرت بمقاتلاته ومحاربته وبغضي وعدم حبه قبل أن يكون عدوا لك عدوا لمن؟ لله عز وجل هو أصلا عدو لك لا يتمنى لو بيده يمنع قطرة المطر هنا قطرة المطر يمنعها ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم ما يتمنون حتى قطرة المطر لو بيدهم, بيدهم لمنعوها ثم يوالونهم ويحبونهم الله عز وجل يقول في صوت البقرة ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم نعم ولذلك مرة معنا بشر المنافقين بأن لهم عذابنا لما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين قال الله عز وجل ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون من أعظم شروط لا إله إلا الله الحب لها والبغض من أجلها ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فثلاثة من كنا في وجل بهن حلاوت الإيمان أن يكون الله ورسوله حب إليهما سواهما منح محبة الله ورسوله أن تبغض ما يبغض الله ورسوله. فمن شروط لا إله إلا الله الحب لها والبغض من أجلها هذا تحقيق لا إله إلا الله أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا الاستفهام للإنكار والمعنى أتريدون أن تصيروا لله عليكم حجة بينة واضحة تستوجبون بها سخطه ونقمته وعقوبته لكم. من فوائد الايه تحريم اتخاذ الكفار اولياء وجوب موالاه المؤمنين وسبقت ثم قال الله تعالى ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا الا الذين تابوا واصلحوا واعتصموا بالله الى اخره يذكر الله عز وجل ما يتعلق بالمنافقين وسبق ايات ما يتعلق بالمنافقين لانهم اخطر الامه قال ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار اي يوم القيامة. هذا جزاء على كفرهم الغليظ قال علماء وذلك لأنهم جمعوا مع الكفر الاستهزاء بالإسلام وأهله هذا السبب أكثر من الكافر المنافق استهزئ إذا جاء بصدقته صدقه قليلة قالوا إن الله غني عن صدقتي هذا وإن جاء غني من الأغنياء بصعف وإذا جاء رجل بصدقة كثيرة قالوا مراء يعني يلمزون ويغمزون المؤمنين كما يعدتهم يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون جهدهم طيب فالمنافق عذابه أعظم من عذاب أهم مطر أيهم أعظم المنافق أو الكافر المنافق المنافق أعظم وذاك بماذا يبدأ الله في القرآن في وقت العذاب بذكر من؟ من يعطينا آية وإيتين من جهنم والآية الخيرة نعم في صورة الأحزاب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات يقول القرطبي فالمنافق في الدرك الأسفلي وهي الهاوية لغلظ كفره وكثرة غوائله وتمكنه من أذى المؤمن يقول الرازي لما كان المنافق أشد عذاب من الكافر لأنه مثله في الكفر وضم إليه نوع آخر من الكفر وهو الاستهزاء بالإسلام وبأهله وبسبب أنهم لما كانوا يظهرون الإسلام يمكنهم الإطلاع على أسرار المسلمين ثم يخبرون الكفار بذلك فكانت تتضاعف المحنة من هؤلاء المنافقين فلهذه الأسباب جعل الله عذابهم أزيد من عذاب الكفار إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار صح نعم جميع من يطلق عليه منافق الاعتقاد نعم المراد المنافق الاعتقاد وليس المنافق الذي في الحديث آية المنافق ثلاثة إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف لا يقول ابن القيم النفاق نفقان نفاق اعتقاد ونفاق عمل فنفاق الاعتقاد هو الذي أنكره الله على المنافقين في القرآن وأوجب لهم الدرك الأسفل من النار الدرك الأسفل من النار ونفاق العمل كقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح آية المنافق ثلاث إذا حدث كذب إلى آخره فهذا نفاق عمل قد يجتمع مع أصل الإيمان ولكن إذا استحكم وكملا فقد ينسلخ صاحبه عن الإسلام بالكلية وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. ولن تجد لهم نصيرا نصيرا ينقذهم من ماذا من عذاب الله عز وجل ويخرجهم من عليمي عذابه إلا الذين تابوا يستثنى تابوا من ماذا يا مطار النفاق إلا الذين تابوا من النفاق والتوبة الرجوع من المعصية إلى الطاعة فما هي المعصية والطاعة هنا بالمنافقين النفاق الرياء النفاق الرّيا، فهنا المراد بالتوبة الرجوع من الرياء والنفاق إلى الإخلاص لله تبارك وتعالى، إلا الذين تابوا. ومن المعلوم أن التوبة لها شروط. قال وأصلحوا، أصلحوا ماذا؟ أعمالهم، لأن أعمالهم غير صالحة. يخبرون الكفار، وينافقون، ولا يذكرون الله إلا قليلا يراون الناس إلى آخره. أخلصوا وأصلحوا ما أفسدوا. نعم. واعتصموا بالله اي تمسكوا بكتاب الله وبدينه واخلصوا دينهم لله بدلوا الرياء بالاخلاص بدلوا النفاق بالايمان بالاسلام بالايمان طيب فينفعهم الصالح وان قل وقد نسيت انبه على فائده في ايه سبقت وهي قوله تعالى ولا يذكرون الله الا قليلا ما معنى إلا قليلا قال بعض العلماء الا قليلا اي ولو كان كثيرا ما دام رياء وذكر الله كثير ولو كان قليلا اذا كان مخلصا انه ياتي السؤال هل في ذكر لله قليل وكثير صح نقول الذي ذكره الله في المنافقين ويذكرون الله الا لما كان رياءا صار ماذا قليلا صار قليلاً ولو كان كثير ما دام انه رياء لان العبره بالكثره ولا بالقله العبره بالاخلاص العبره بالاخلاص فلو ان الانسان يعمل أعمال صالحه لله قليله تعتبر كثيره ولو ان الانسان يذكر الله في الصباح والمساء هذا طبعا نادر لكن باب التمثيل يذكر الله في الصباح والمساء ويجاهد ويذهب مع المجاهدين لكنه منافق فهو قريب فالإبرة بالخلاص نعم وأخلص دينهم لله فلا تكفي التوبة باللسان تكفي. فمن تاب من بعد ظلمه واصلح فإن الله يتوب عليه فأولئك مع المؤمنين أي في زمرة المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين اجرا عظيما أي سوف يعطي هؤلاء الذين هذه صفتهم على توبتهم واصلاحهم واعتصامهم بالله وأخلاصهم اجرا عظيما ثوابا عظيما وهو الدرجات والجنان وهذا في فضل الإيمان وقد جاءت فضائل للإيمان أذكرها لكم ذكرها بن قيم في كتابه الجواب الكافي أولا من فضائل الإيمان الدفع عنهم شرور الدنيا والآخرة قال الله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا ثانيا الأجر العظيم قال تعالى وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما ثالثا استغفار الملائكة قال تعالى الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا رابعا موالاه الله لهم قال تعالى الله ولي الذين امنوا خامسا امر الملائكه بتثبيتهم قال تعالى إذ يوحي ربك إلى الملائكة أني معكم فثبت الذين آمنوا سادسا العزة قال تعالى ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين سابعا معيه الله قال تعالى وأن الله مع المؤمنين ثامنا الرفعة في الدنيا والآخرة قال تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات تاسعا أن القرآن إنما هو هدى لهم وشفاء قال تعالى قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء عاشرا الود الذي يجعله الله لهم قال تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا من فوائد الآيات أن المنافقين من أهل النار من فوائد الآيات شدة عذاب المنافقين من فوائد الآيات أن المنافقين أشدوا كفرا من بعض الكفار الأصليين الكفر ينقسمون قسمين أصلي وغير أصلي الأصلي منذ ولد كافر والمرتد ومن فؤاد الآيات أن المنافق تقبل توبته إذا تاب ومن فؤادها فضل الإيمان ثم قال الله تعالى ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم قالها للتفسير أي من فعت الله سبحانه في عذابكم أيشتفي به من الغيظ أم يدرك به الثار أم يدفع به الضر ويستجلب النفع وهو الغني عنكم الجواب لا قال القرطبي استفهام بمعنى التقرير للمنافقين والتقدير أي منفعة له في عذابكم إن شكرتم وامنتم فنبه تعالى أنه لا يعذب الشاكر المؤمن وأن تعذيبه عباده لا يزيد في ملكه وتركه لعقوبتهم على فعلهم لا ينقص او لا ينقص من سلطانه ان شكرتم وامنتم وكان الله شاكرا اسم من اسماء الله اللي هو الشكور كما قال تعالى ومن تطوع خيرا فان الله شاكر عليم وقال ان ربنا لغفور شكرا الشكر القسم الى قسمين من الرب للعبد ومن العبد للرب تكلمنا شكر العبد للرب وأن يقوم به بلسانه وبجوارحه وبقلبه أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا وثناءا وإيقانا والجوارح الا تشغل إلا بطاعة الله ولا تستغل في معصية الله وتكلمنا عن فضله وكيف يحقق النوع الثاني شكر الله لمن لعبده من يلخص لنا ما معنى شكر الله لعبده يمكن نقول أن يثيبه الثواب الجزيل على العمل القليل فالله شاكر. الله شاكر فإنه يعطي العبد ويوفقه لما يشكره عليه ويشكر القليل من العمل والعطاء فلا يستقل له أن يشكره ويشكر الحسن بعشر أمثالها إلى ضعاف المضاعفة وإذا ترك له شيئا أعطاه أفضل منه وإذا بذل له شيئا رده عليه أضعافا متضعفا الله عز وجل أبدا وإذلك أذكر قراءة لبن قيم رحمه الله فائدة في مداج السالكين عن شيخ الإسلام نقلها عن شيخ الإسلام أن شيخ الإسلام يقول إذا عملت عملا صالحا ولم تجد لذة وحلاوة انتبه لهذا لهذه الموجودة في مداج السالكين إذا عملت عملا صالحا ولم تجد للعمل حلاوة ولذة فاتهم نفسك لأن الله شكور الله شكور عملت عمل مخلص لازم يعطيك لذة, لذة وحلاوة وإيمان ويقينا ما وجدت هذه اللذة وهذه الحلاوة فاتهم نفسك هل عمل لله والغير الله فالله شكور أبدا لما, ترك لما عقر سليمان الخيل غضبا لله اذ شغلته عن ذكره فأراد أن لا تشغله مرة أخرى أعاضه عنها متن الريح لما ترك الصحابة ديارهم وخرجوا منها في مرضاته أعاضهم عنها ان ملكهم الدنيا وفتح عليهم لما احتمل يوسف الصديق ضيق السجن شكر له ذلك بأن مكن له في الأرض يتبوأ منها حيث يشاء كان الله شاكرا عليما بكل شيء لا تخفى عليه خافية كما قلنا لكم أن من أعظم صفة الله لا يمر وجه هو وجهين او وجهين وفيه لانه اعظم صفه لا تخاف ان تذهب حسنا من الحسنات ما تنفق من نفقه او تنذر من نذر من صغير او كبير فان الله يعلمه من فوائد الايه ان الله غني عن عذاب الخلق اذ قاموا اذا قاموا بالشكر والايمان من فوائد الايه ان من لم يشكر الله فانه عرضه للانتقام وفيها اثبات اسمين من اسماء الله وهم الشاكر والعليم وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه ورزقنا والله وإياكم الشكر والسداد والإخلاص والله تبارك وتعالى على مصر الله وسلم عن نبينا محمد